ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبدو أن نكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفك والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أطابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم طلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أي تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما زلنا من والهدى من بعد ما بيننا وللناس كتاب من بعد ما بيننا وللناس كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم فَأَنَا أَنَاكَ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّمَتْهُمْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ